وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله ويبغون في ضلال بعيد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 وَذَكِّرُوا بِأَيَامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَارٍ شَكُورٍ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ذَكُورُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِلَّا أَنْجَاكُم مِنْ آلِكِ الْعَوْنَ يَسُومُنَكُمْ يَسُومُنَكُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَيُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ ويذبحون أبناءكم ويستحيون لسداءكم وفي ذلكم بناء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابين شديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني الحميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قومين وعاد ثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا ايديهم فردوا ايديهم في افواههم وقالوا اننا كفرنا بما ارسلت به وَإِنَّا وإنه لفي شك مما تدعونا إليه مريب قالت رسلهم أت اللّه شك فاطر السّماواتِ وَالْأَرْضِ يدعوكم يدعوكم ليعفّر لكم من ذنوبكم ويخبركم إلى ذا أَجَلِ مُسَمَّى قَالُوا إِن, أن لا بشرٌ مثلنا تريدون أن تصدون تريدون أن تصدون عما كان يعمد آبائنا فأتونا بسلطان فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشرٌ مثلكم.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 وما لنا ألا نتوكل على الله وقد أذانا سبنا ولا نصبرا على ما زيتنا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا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 فهلأنتم مغنوين عنا من عذاب الله شيئا؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا بالمحل وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتم ووعدكم فأخلفتم وما كان لي عليكم من سلطان إلا وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فاستجبتم مني فلا تنوموني ولونوا أنفسكم ولونوا أنفسكم ما أنا بمصرخكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي وما أنتم بمصرخي إِن كفرت بما أشركتهم من قبل، إن الله مين لهم عذاب أليم، وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، جنات من تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها, خالدين فيها بإذن ربهم.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 ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتست من فوق الأرض ما لها الأرض ما لها من قرار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 وينفقون مما رزقناهم سرراً وعلانية من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ما فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهاء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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجَنُبٍ وَبَنِيَ أَنْعَمُوا الْأَصْلَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَا كَثِيرًا مِنَ الْنَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِ فَإِنَّهُ مِنَّيْ وَمَنْ عَصَانِ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ربنا إني أسكنت من درييتي بواد غير بزرع بواد غير بزرع بي عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ورزقهم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 الله غافلا عن ما يعمل الظالمون ولا تحسبن أن الله غافلا عن ما يعمل الظالمون إنما نؤخرهم لأوم تشخص فيه الأبصار إنما نؤخرهم لأوم تشخص فيه الأبصار، ولا تحسبن الله غافلاً عن ما يعمل الظالمون، إنما يؤخر من يوم تشخص فيه الأبصار، مهتعين بقنعهوسهم، لا يرتد عليهم طرفهم. وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى ذا أجل قريب نجب دعوتك ونتبع رسل أولم تكونوا أقسمتم قبل ما لكم من زوان وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم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 الله عزيز إن الله عزيزٌ دقيقان إن الله عزيزٌ دقيقان يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وَدَرَجُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَدَرَجُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ دار لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ شَرِيعُ الْحِسَابِ هَذَا بَلَاءٌ هَذَا بَلَاءٌ هَذَا بَلَاءٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذِرُ بِهِ وَلِيَعْلَمَ إنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب